119. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 110. وهذا صراط ربك مستقيما 111. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم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 أجلنا الذي أجبت لنا قالنا قال ومثواكم قاولين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم